الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد درس ضي درس سائقي و دبابه تمهدا لعقيده وطبعا ما بعسى ابي كتب يقرا اول بردسه ما بغاوي ريمتني ومبحث محمد بن عبد الوهاب كير رحمه الله تعالى الشيخ الامام ك ونويس له بما ثنيه وباسه جريئ عقيده وبير باورا كير ومبحثه ذيكر او جه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نظف ما ظنبي ومبحثه ذيك شبهه تاكر طبعا يا مهمه طالب علم او تشتبوتيت قوتن تقيد كتت قيد العلم بالكتابة او مهمة ويوغرنك ويجا عند جارة تهنديد السيارة الطارق مدبر موضوع عراكي ونباشي بزيرج من بارسة البدن عند جارة جينة بس المهم طالب علم يمنتبه بالبارسة كالخودة تعالى حسكت عملت دس بقين شروهكنا بارتقه الاصول الثلاثه هرسه بناخه ابوكم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى افتكتب السر افتتنا السر نفيسي ومبدا دسبين نشرع في انه يجب علينا تعلم اربع مسائل الاولى العلم وهو معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله الثانيه العمل به الثالثه الدعوه اليه الرابعه الصبر على الاذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما انزل الله حجه على خلقه الا هذه الصوره لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فبدا بالعلم قبل القول والعمل شيخ رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب ببردو اخذ الاصول الثلاثه قود بسم الله الرحمن الرحيم ابناه خدتعلك الله خداني رحمه بر فرحه الرحيم بهذه الرحمه الواسعه بعباده وخلقه طبعا الاصول اي والاصول جمعه اشتيا جمعه اصليه اصل جمعوي اصول قلت والاصل في اللغه ما يبنى عليه غيره اصل لغتي ذا او اشتى او اساسه ابي تشتق دي لسرد الافكار ما يبنى عليه غيره كاصل الجدار اي اساسه وكي واختيام روبن ديوار كي اواكين برينكي ام دي باري اساسي دانين لان الفرع لا ينشا الا عن اصل شنكو فرع جنابت الا اصلك هبت بري خبد بري خبد داري دار يا مازنه بس اصلك هي وداره شني كافروع تين شقتين عرف شقه باف اصله اف جذوره افرهو الرساله افقر من زخم شنو بده بجهر فرعك هي الفطر صار اصل اصل جهاد بطاقه واكرن ومزن ببت وتفرع ببت اجي في اصليه طبعا واختل في رن بجن اصل شرعا قلت او بناخنا ابدكو دين سرت طواكرن الاسس التي يقوم عليها الدين طبعا واف قصصاتنا او نوعهم مصيله مروفي لسربون مو انا دي ما هيو مروفي السربون بالسياره السربون اصلا دي ديار بت اما الى الجنه واما الى النار اف اصلا اف هرسه اصلا كيشن او اصلا او بناخنا ابيكو بالسياره وانش قبريده شمروفيت دكان القبريده بالسياره فان اصولها شمروفيت دكان ابن قيم خد تعالى جرازيبت بجد من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه هالكسك في فيد عضاهي خو بلندكت دفت بناخي بشدينت قواعدتوي أصاصتوي لابدانت وقالك جاو بيخو بدته فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه چونك بلنده يا عضاهي دل سرعي اسوسي بت كانه بناخته چند شد ياي قواعدته چن راسخا اساساته چن متضبيتن فالاعمال والدرجات بنيان واساسها الايمان كارو كير يارو پلت عبادتي اعمال افا بس اساسه بيچده دي ايمان ومتا كان الاساس وثيقا هرگا وكا اساس يرشدياي بت يمكم بت حمل البنيان و حَمَلَ الْبُنْيَانَ وَاَعْتَلَى عَلَيْهِ دبصانهي في آوهي رأي كتبه ودير سر بلنبد وإذا تهدّم شيء من البنيان سهول تداركه هكذا تشتكش في آوهي خرابه وبالدبصانهي جهية دجارة قدير بلند كي يفّى دي آوه كي يفّى بس هكذا الأساس نبد وإذا كان الأساس غير وثيق لم ير يرتفع البنيان هكذا الأساس أصل يمص بيث نبد او وحينها ابتدأ. شيخ رحمه الله تعالى، قتي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعًا بسم الله الرحمن الرحيم. ابا اقتداء برب العالمين عز وجل. رب العالمين عز وجل، القرآن يدرس بكري سور القرآن يدرس بكري بعد الاستعاذة ببسم الله الرحمن الرحيم. كم سورة من القرآن ده في سوره النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم صدوا خارده بسمله قران هدايته او ابي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقت النبي صلى الله عليه وسلم الرسائل بملوك افراتكل برحبده حديث البخاري من بسم الله الرحمن الرحيم من محمد الرسول لله الى هرقل العظيم الروم ده سبيق النبي صلى الله عليه وسلم قول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا پیغمبر خود سلیمان وقتی به گاوه مگودی وقت رساله به بلقیس فرکری ملکه سبأی گودی بسم الله الرحمن الرحیم انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الا تعلو علی واتوني مسلمین برای خود اودیدن همین پیغمبر را یعنی به معنا مروف نواه خدای تعالی عز وجل کاروشولت خودسب گفت بو ده برکت بداتید حدیث کیا ہے كله أمر ذيبال ولو هندك علماء ضعيف كري بس واقع شريعتي دلالتك داتسار هندك وهمي شول ببسمالتين داس بي كري همي كارو كريار ببسمالتين داس بي كري ويا المرينة كله أمر ذيبال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر هل كاركي هبط كاركي مروفي هبط مروف نوفي خضي تعالى عز وجل داس بي نجد أو كار مقطوع البركية وكما قلت يا أبي اقتداء بأيمة علماء المسلمان أبي نفسي هناك يا الحافظ ابن حجر يخذ تعالى جرازي وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة وكذا معظم كتب الرسائل أبي دي داني علماء يا وقت كتبت خذ دس بيت كرن أبي بسم الله الرحمن الرحيم دس بيت كرن الله ناظي رب العالمين عز وجل علم على الباري جل وعلا طبعا نوي الله لفظ الجلاله بر خدي همي نودي دي, دي نوايتين همي نوديه رب العالمين عز وجل تبع بنوي نوي الله ويانا بجن مختص بيه امر خدي كري بسار جهاتكريم اكيد خوني دديت غوت 40 غوت غفر الله لي غوت بماذا غفر الله لك گوتي وقتي اسادم كتبها خود من لفظ الجلاله اللي في سي گوتي مو گوتي الله اعرف المعارف لا يحتاجوا الى تعريف كلمه الله اعرف المعارف يعني وقت مروف بجت الله مروف ابو سرمان وناويش خوله وتر ظانت شنو وي ويتنك علم بنوبر بالعالمين عز وجل هبت شخو كاچند بخو شرازات احتماله اندجره مروف التعريفات مروف خوب جرد مروف المكنونه ضد نفس خوب جرد اري متشد ويت اري اس شد جرم اري حاله متچيه كادابچك صحك مي تجي بحثك تخود ابكم داخلي يخذو بس وقتي توتي رب العالمين عز وجل ناوي رب العالمين عز وجل ابو يمون داليا واضحوا اشكراش وشمي تشتوا واضحوا اشكرا ترى ناوي خده تعالى اعرف المعارف لا يحتاجوا الى تعريف قلت غفر الله لي بهذا بجل سواء ثبتت القصه او, أو لم تثبت وجل بس فعلا جهوصا رب العالمين عز وجل اعرف المعارف رب العالمين عز وجل بر خذ قران ربك كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد متي الله الذي له ما في السماوات وما في الارض العزيز الحميد نفيد خده تعالنا بشنك كنا تبع بنا بهه عز وجل الله كنا تبع بو فينا به فعلا همين وابد رب العالمين عز وجل دفنا به الله هنا. تبع بو فينا به مظل و فيغمبري خده صلى الله عليه وسلم وقت دعاتك لن قت أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت ونأ قال لك علماء بجن الاسم اعظم كشك الله لا اله الا هو الحي القيوم يجوب بها غمر قدس الله عليه وسلم حيث جئت بجك او ابيت سوره بقره وسوره ال عمران ده <دا> سوره بقره ده <دا> الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنه ولا <مولانا> وهم واعظم ايه في كتاب الله ايه الكرسي ورانا وينه وفي اش عبد الله كريم مسعود وارد بني رضي الله تعالى عنه وبري خد لي ده سبيكه سوره ال عمران بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب اذا هذا اسم الله الاعظم ناويه خدت تعالى الله يا تي ده وشنيكه استحقاقه خدت تعالى عز وجل في عبادته الله لا اله الا هو الحي القيوم يعني لا معبوده بحق يعبد الا هو عز وجل قلت بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن تدل على صفه الرحمه نحن نخالف المخالفين ام مخالفه وانا اتكلمت مخالف عقيده اهل السنه والجماعه الكري مش اشاعره وغيري وانا وانا امام صفته رحمانينا تظنته بجن صفه الرحمه حاشا كما سيهك ياتدا ëي بخود تعالى مع العلم خود تعالى عز و جل بخوي اكوتي بخوي قوتي و تن وقت يبحثي صفة حياتك ينئثباتك أم بخود تعالى يباشه وان المخلوقي حيات جياهي تبوكي حياتي إثباتك أي وترحمي إثباتك أي بخود تعالى مع العلم خود تعالى عز و جل دون اذتوي دلالة confian صفة الرحمة الرحمن الرحيم الرحمن دلاله السر صفه الرحمه الواسعه دلاله السر صفه الرحمه الواسعه لله سبحانه وتعالى الرحيم دلاله اسم يدل على فعل الصفه على فعل الصفه يعني ان الرحمن دلاله السر صفه الرحمه خذت على عز وجل وبرفره النبي الرحيم دلاله السر يا رب يا رحمه جبران هندت ابيت قراين رب العالمين عز وجل كتب كان بالمؤمنين نجد يا رحمانه يا ودي وكان بالمؤمنين رحيما معنى رب العالمين عز وجل قد انه بهم رؤوف الرحيم انه بهم رؤوف رحيم دلاله السر فعلنا تفعيلنا في رحيمه بمخلوقاتي طبعا ما كيما قلت يا ابا دلالات لسف صفه الرحيم رب العالمين عز وجل واثبته في صفته المنزله بوخو تعالى سبحانه هو تعالى بل خو رب العالمين عز وجل تعريفه خو يا كريم الرحم وخو يا برفره وكيا ابو هريره خو تعالى جرازي بي پیغمبر خو صلى الله عليه وسلم قلت لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش وختي خو تعالى عز وجل مخلوقات شكل رب العالمين عز وجل لك كتابه قال دفخ خش يجري يا نبيسي ولف كتابه يا دنا يا دفخ بسرعه رشي ان رحمتي سبقت غضبي برحب دل سر هيزه عظمته عزته جبروته شيانه وقوته خدت على يا مطلق لا متناهي خدت على عز وجل نبي يا خب جبار يبو ما تعريفك خب منتقم يبو ما تعريفك خب شديد العقاب يبو ما تعريفكناه رب العالمين عز وجل يوفي يا اخب الرحمن الرحيم بما, بما تعريف كاد ماليخوب ده سورة الفاتحة عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جرى قد يقول الرحمن الرحيم مع العلم هذا بس ما ليده ياهتي بس خود تعالى عز وجل تكرار كاد وتكرار وقت تعرضك داتيت بتعظيمة شأنه مش احبته وخود تعالى عز وجل تكرار كريم وتعظيمة شأنه ويسح بتاعة كوخد تعالى عز وجل تكرار كلي رب العالمين عز وجل تفيد بجهن تماء كوخد تعالى عز وجل خوب ومخلوقات خوب الرحمة باري هرتش لكي دي اداني عصي هروسا شرح ما خد تعالى عز وجل بعبدتو خد تعالى عز وجل بيغمبالة فريكرين وكتبت انا اي نخار أبا قنجيك وكرمك وقلق لك وما ظنع تظن عفا <تصفيق> بوابات جلاجلات عميقا من رأسي قال لكم مهمة ابو سلمان حضرت خطي دكيت رب العالمين عز وجل تشياه سبحانه هو تعالى هم ما تشيكت بدهن تصير عردي وبيجت الله هم مكلف هم بخو بخو بخوت تعالا بكو خدت تعال عز وجل تشوب بس ونجم ام دولين صار عردي والبر بمفركنا وتجلبون پیغمبرك تبجي فركرن وافنت لله الرحمه و بالفرحه برحب ده في قرانه هذا عظيم يطنا في مدى تظني وقت سيدات بيجي تشتي وحيد ينما مخلوق بشرت عملت جلدت يل... يل... ديك كونها ميده قرانه تشتي وحيد ينما مخلوق بشرت عملت جلدت يل... قرانه ذي نعمه ما ظن خضي تعالى عز وجل أمشفان متاهاتة حقول أخرى داري خستين وصافي مصفى أف كتابة كيرت لابد مدى وأف بيغمبري بمفريك أقوتي أبا منهجية وايا أبا عبادتي وايا وأبا بيغمبري وايا ويبكني أف بيغمبري بيجد هين دي خلاص بنا شنيك ومامتين الفلسفي بجاريهن ومتاهاتة فلسفيه والغايات العليا وون صحبهت به بمعنى اسجل جرات بيشوم بري خوبه الفلاسفه اود هاتين مصطرين عقده دفون فلاسفه چيه اف اسئله وجودينا الاسئله الوجوديه الثلاثه امشكي وهاتين امجد كان يريدك شي نكيوا اف الاسئله الوجوديه بري خوبه بصلماني جهلك ابو سلمان بيقرب بينا بسياره يجبكه اف اسئله الوجودي بسياره يجبكه مبصانهي دي برسفهده خد تعاله امد دا انسر ريوی عردي دا عبادت بكين مبتلاين ام و پشتن يبرين دي چين حياته برزخه و پشتن يد قیامت رابط و حسابه هم سهل همصانهي مع العلم فلاسفيت كتن متاهاته و جاهندكا ايا قوتي نأمرو پشتت مرت مرت تناسق الارواح كد بده هجم روفي بوش بده تشد تشد لشمرو وكيدي بوش ده هاج هاشاي خراب وقت بروفمرت ديرو حمروفيش تشد لش سايت ده هاشا يعني لش فيش كده يعني لش نزوكي كده مارجيس كده مش كده واكده يترزقوا او تشكي في جابيتو تبينت عقيده خدى جلق افساني هاجر خدت على الزاويه امتهينا سرفانتوستا Адже я ходив до того, що я не бачив, що люди не мають права робити це, а не мають права робити це. Амжу, що я не бачив, що я не бачив. Це зони, що я бачив, що я бачив, що я бачив, що я бачив, що я бачив, що я бачив, що я бачив, що я бачив, що я бачив, що я бачив, що я бачив, що я бачив,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 تظن كالك جارة سارة نعمة القرآن خد تعالى عز وجل خدفت سارة مروف العردي بدنا رابط واللهي مروف هندبت كو بس حقي شكرا خد تعالى عز وجل رسال خوراكت كو خد تعالى عز وجل اف كتابه هنداء عظيم بمفرقري وراب العالمين عز وجل وعدائكو محرفنا بد ودسكاريت دانايتا كرن ويا باراسلي بد أفقا جيكا لذلك يمكن أن تكون لدينا لكن هناك ربما يصحبه صلى الله عليه وسلم وصحبه وصحبه يصحبه بنا تربية فعلاً وكي إمام عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاهد بجد بجد لو ملئت قلوبنا نورا لما شبعت من كلام الله هكذا لدينا تجيرنا هي إيمان بان تجارة الكلام يخده تعالى عز وجل تيرنات بطل ومع الاسف مع الاسف قالك طالب علم ددبيني دي دي بيجاوي ديتد بجاوي دي كتابه يت, يت مثلا يت موازن كرياتو يت مجلدات ادينه تو بري خوبت قران دا الاواس خندنا بيها خلت تجويد تمانينا تفسير وكلماتهم هرنينه مع العلم طالب علم بري هردش يعتني به قد القرانه بكاء اعتناء طالب علم بالقرانه لا يمكن أن تكون هذا يمكن أن تكون هذا هذا الشيخ الإسلام بن تهيمي يخذ تعالى جرازي يقول أول ما يجب على طالب العلم معرفته أن يحفظ كتاب الله ثم يتدبر فيه ما تدر جبك أن تبع علومي هذه يعني باور بك في قفة طالب علمك حاشا يوهم بس قال لك أنه يتوسعنا بك في بسيار جبك برات القرآن دفكي قلن دي والله سيدها موال وخدونا طالب علم هول مول القران اخذ بالتلقي جبريل يصرب العالمين عز وجل والقرتي پیغمبري وجبريلي والقرتي صحابايش پیغمبري والقرتي وكانوا اصحاب العربيه نقود اخ والله العربيه زين ما نم نحتاج نكنيش ما بدناها ونقود وطبعا القران نزل بلغه قريش بس اخذ بالتلقي القران Таліб-їльм від ітинайка масові Куран і бдад, каліматет Куран і бдад. Та шаразабд. Ще не був таліб-їльм вістіара калімі кінець біжі біжі біжі біжі біжі біжі біжі біжі біжі біжі біжі? Нія лайка? Ще му зарія? Щоб рахунде ці. Мруф, таліб رحمه كوموزون بعبد تخوبر وپیغمبر بو فرایکرین وكتب بو ايناين خار عمر كل خطاب بخدا تعال جرازي ببيجت گوتي سبيك بو پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم فاذا امراه من السبي تبتغي اذا اذ وجدت صبيا في السبي گدي سبيگو پیغمبري هات صلى الله عليه وسلم سبي او جنكابش فدس بصرمانات كبن او جنك شارشاركر وقت ادز بصرمونه تكبن بنسبي قلت يم مسحكري جنكاك يال بتيكه جيت جريت اذ وجدت صبيا وقت اب بتيكه ديتي في السبي اخذته فالصقته ببطنها وارضعته جرت وبسينجو وشدانت اشير خدائه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغمبري قد عليه الصلاه والسلام اترون هذه اترون هذه المراه طاريحة ولدها في النار إن بيجنا في جنكا في بيجيكي بوافدت أجريدا قلنا لا والله يا رسول الله وهي تقدير على ألا تطرحه هجل أو بيجت أو وناكت ذي شولد إيش هو ويكت إنا بيغمبري خودة صلى الله عليه وسلم قتل الله أرحم بعباده من هذه بولدها تصوري بكا جنكا جلقا جلق حجب بيجيكي خبك بيجيكي هو بيصافايا هشتا يعني تظني دي حماده و فيبيچيكي كل هر رنگكي هر رنگكي هب دي حماده و فيبيچيجي جد ودي محاوله كات چ ازياتو نخوشينگه هندي قنهو شيري بدات كذا وكذا بري خود دي ولله المثل على پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم گوت خود تعالى عز وجل جلج ب رحمتنا گالج ب رحمتنا ب عبد تخوش في فيبيچيتي مشهدكي گلكي ما زنهو راستي شبغمره يخذو <تصفيق> تعالى عز وجل افكار ميات قال عبد الخوجري طبعا بيوا بسم الله الرحمن الرحيم يوش پیغمبر يخذو وارد بو صلى الله عليه وسلم اتجلك شو ولاده مثلا وقت پیغمبر يخذو صلى الله عليه وسلم دارج يعقوب شويت جرت وقت شراكه خط تمروند وقت <تصفيق> پیغمبر يخذو صلى الله عليه وسلم امانت خط نخافتن وصيت البصرمانه كركو نوى خد تعالى <تصفيق> بين وقت خارني وقت تشونه وينه عيال اخو وقت تشو سرجيت اخو بنفسني وقت تشو مال اخو وقت فيكشنا حيوانك وقت داسني شيشني وقت مليك اذكرات اخيره اهمي بسم الله على هص پیغمبري ورد بوصلى الله عليه والسلام پیغمبري يقولتي بسم الله وافكارهم يذكرين اذا پیغمبري خود صلى في تلفظات و أذكارها في إجدابة بيغمبري وارد بني صلى الله عليه وسلم من رفع اعتناء كمازوب بيبدات و اهتمام بيبدات و حياتوية تجيئة في أذكارها و محاولة بكتنرة وصلت و لخبض علماء وكي وصفة هشيم بن بشيري تتكرم كو شيخين و محمدية رحمه الله تعالى قلت هشيم بن بشيري وقت الدرس قلت طلبته قلت درسه قلت مديد وقتي طلبي بوتخاند غتي دوي ونتر وسط قلت لا اله الا الله ابو خويا وقت الدرس ده اظن ناهله ازبوني براوسط وبرقدنا دروس ابن باز رحمه الله تعالى اين دفي تشي باج بينا بس يارا جيت تذكر يذكريتك تظن جو ناهله ولا ما ابو الدرس يدخل يتعرض جهه توسع او حسابك تهرد دقيقك اش وقت ميلس الحسابه لنه اخدت بلاج بجد وفعلا افا غذاء الروحة وكي ايش بحسي ابنه تيميه كان رحيمه الله تعالى قد ايش بشكي نفيجا سبيديت مات حطاب رججالك بلندبو يعني نيزيكي نيفرو بس اذكارت قد ان اذكارت خو اورادت خو تقول ان شيخه الاسلامي ابنه قيم بجد مجارك بسيار جاكر قدم قد ايه ايه يا شيخ يعني تو بوجي هندنت مينيت الكوراضه قد قد من هذه غدوتي افاتشتمنى ابا اوتشت ااو أو استقوي بالسر العلمي وطاعه الدم برقوب دي علماء شوت خدت عقد جه مش من هندجي حياته برو بي بصرمان وقتهم يجا بذكر السر ازبوني ما يرد بلاج بجد وقتي بلاشناشن وقت اولا ورب العالمين عز وجل له ميجو فو يد السر هزراويش بيلاويناش ال سر هزراويش بيلاويناش واخدا خدت على الزواج له تزراويدو بتشبيلاويناش د تشليت امروبات تيشي خالتي نوبت لهامغو با يا خوغيرتي بت خدت على الزواج له البيلاج بيلاناش وغافل نابولا جبره نجي اميغو با يا خوغيرتي امروبات شيخي رحمه الله تعالى قلت اعلم رحمك الله بظنه قد تعالى عز وجل رحمته طبعا تعريفه علمي العلم ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما الم اياه ظانين معرفه بتشتكيها بد وجهي وي ظاننك بغو بنو بش اب علم يعني بيقوا بي از بجمت ا اف ديوار بتشهاد يا بكينون تو بجمون ديوار يجبلوك هاد يا بكينون وبشتي هات الشربت كيران وبشتي انجه جي تشاتيدا اا تدريكو شي على ما هو علي ا بتعلم في تشتهي ا بتعلم بي, بي, بي بس ها غير ما قدته ا اف ديوار تشبيك هات تا قدام فيليني يا خو بلوك اا لا تدريكو هذا الشيء ا بتعلم بيننا يجيكم لقمت مسايد يت يت التعاريف يت يتعلميد بجابه يقابله يت جهله طبعا بوختي تشتكي تعريف كي بضدي ويدي بوجب وديار بوختي تتي ضد ديوت زاني او تشد بوطا باج ديار بوكي شارط بجت وبضدها تتبين الاشياء هكذا بيضتشتكي بضني او تدي ختي تتينا جايش احكي ضد ويكاتشيا коли під час біноері Saveц 8 т zat, champions см STEPHAN FIT. Ольгає ль Ont Sloedi, словами знайти Industry innародно sector, по تي <تصفيق> دفنا بالمصرمه طبعا جبلي هذا تاع النفا وقت بجنيا يا مناطق يا, يا, يا علما يا يا يا ابو علمي تعريفك يا عم ابو علمي فغف وما قوتي باسل دف اهل السنه والجماعه العلم قال الله قال رسوله وجي ذهب يخلد على جراسه العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين رأيي فقيه العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أبا علمه علمناها بايا تبتشي تبتشيت خلافاتها دا وتتعمق بك بس بهم دي همو تشكو أزفون تشتات ظانم نا أفا نابت علم أفا دي بتم معرفاء تشكو هندك علماء مفارقة لأنه بين علمي ومعرفاء عندك علماء في المفارقة إخلان دابلت بيشت وقت تتشتكي الزاني بعمل أفا معرفيها بس ناك اهتبار طبع علمي وخد تعالى عز وجل تشت بشت بيشت, بيشت فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني وقت تتزاني تعملي بمقتضايا بكي أفا شنيكو تعالبة بهي بريخوب دفقا بي أسجالك جارة وصام مثالتين احتمال المستشرق روشهرات ناس كيف ظنت روشهرات ناس جنا مستشرقا او مروفن اف تنبصر مان سواء جيبن سواء فلبن اخو جالاكت اسلاماتيدو شارزاكري اخو جالاكت دشارزاكي لي بوتشي بس بو هند بو هند الشكوك و الغمونه نسار الاسلام بدريخه ابو مستشرقن وطبعا مؤلفات باظنت المستشرقات روشالد ناصر بس شو لون افا تظن بريخو دي مستشرق الماكي باشب اسلامتي هاي يعني ظانينك باشب هاي بس بتعلم معرفية معرفية هو نابط علم معرفه معرفه هو نابض علم اش بنهض بصرماني بيت علم بهبت العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه قوتي رحمك الله افخ خفناء الشيخ خدي تعال جرازيبت بسيط <تصفيق> يعني دلالتك على جلك هوموزونال سرهندي كاف بيوانديود نوبينو سيداي وطالب تويدا بيواندي يجس الاساس الرحمه الجبرهندي ولا مؤد بري كي وقت بري هر حديثك ابو شاغر تخوب يمكنش حد يذوت الرحيمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء دليل على ان بابنا العلم على الرحمه اساس العلم الرحميه دال بيڤمونى سيدو وقت درست بيشن الطلبه ورسل بي اساس بيج كو افبروفا دين خبزان تطبيقكم باش اجري جهنم خلاص ببن وعينا وقت سيدو درست بيجت سربي اساسي بيجت це десь в цьому воно вибухається. Це, що Таалі, Аззі Ва Челла, мабомив, нашруй лілим, хасад кет, руча кіаматі. І це робиться. Та, що це робиться. Інне лізіна йбуттумуна ма анзеллах міня лбінати ввуде. Мін бағді ма біяннаху лінасі філ кітабі олайка, йаланухуму Аллах, вйаланухуму лла'инун. Це, що робиться. Та, що це робиться? علاقتك تراحمياتنا بين الشيخي و طالبها دا الشيخي و تلاميذها دا و شاكر ديتو دا قلت اعلم رحيمك الله أنه يجب علينا الشيخي قلت بظانة خد تعالى رحمة ابتاببت كيفر السرما أنه يجب علينا الفيري وقت الشيخ بجد أنه يجب علينا بومروفي ي حكمه الميد داتا دياركن كان حكمي طلبوا على الميد شيع الحكم الشرعي بطلبوا على الميد سنته مندوبه واجبه كاجي قلت طبعا علم السيرشور مرتبطه تصنيف كران المكهي ظني نوي سيرمروفي واجبه المكاهي مستحبه المكاهي فرض كفايه المكاهي حرام مرخو فيه كده اليكي ظن فرض كفايه يعني ايش فا يعني السبع أي؟ ايام وتمن السهره ده بقول يعني اذا عمله البعض رفع الاسم عن من الباقين ما انا هاجر هندك اكير غنه درس يدي رابط وهجر هندك اناكر قلنا هي سريحه مياه هذا فرض كفايه مستحب ابا يا. ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فتدعرفت اصولنا ما هو الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب ويذم على تركه قلت الواجب في العلم ينجئ الواجب من العلوم وكعلم عقيده وبروباوره وارکان ارکانیت یت یت نوویجه ارکانیت زکات ارکانیت روزیه چو مسلمان یت یت حجه تعلقتی وان عبادت بد وای نه بظونت نما و کیمر وکه نازون چت دوان باب اتا ده بت خوفیل کت بت لب گریت اگ دشت حجه بت چت مخب سیار کت علی چا دتا کین چرنگه وختاب چم چوب چم نیت یاتچی ا د تشي داس بكام اركانت و شنو واجبات و شنو سرانه و شنو واجب ظونه غتي والواجبات في العبادات وما يلزم على المسلم معرفته في دينه واو تشدي دفيد بصرم بظونه الدين يا ختك بردوام بون عبادات رب ومت معرفه ما يحتاجه من الحلال والحرام <سؤال> معرفه ما يحتاجه ش حلالي وحرامي مثلا ان كبرك تاجر وك ابو حنيفه خذت تعال جرازي بد بيج سر تجري واجبه علمي بيو ابظره تقي بيو تقي معاملات بزونت بظونت كان كيج دي بحرام بد كيج دي حلال بد تش المعامله كدي بد ريبه تش شكل نوب بد ريبه بس هي واجبه مثلا دكتور بظونت مثلا او بابه بي في غير داي الطب بي غير داي ناحيه شرعيه اظننت كان دي كنجي مثلا كفته خلتي كنجينا بدخلاتي تشوا دي تشب بعمليات رابه تشوا تشب في درمانه كان دي تشب شارنج بده وكذا يعني في تفاصيل اهميه الباب اذا هي المجمه هي مستحبه وك مثلا تفاصيل فروعه فروع فقهي مثلا تفاصيله و... و... و وهير... هيركيت يد, يد, يد فقهي تشاكيت افتت زراف افتت فقهي اسلامي مثلا يعني علومي دي يعني علومي اصولي مثلا يعني علومي حديثي وقت علماء هبن مستحبه باشا خوشوله خيره مرو خوفي لكت مثلا مرو في نواجبه مثلا مرو في نواجبه ونفرزه مثلا انت بجام ان كانت تفرعات مثلا مسائلت حجب جابت كنبا من هاجي دايما مشاوري مثلا ايج هسه شاي بيش بده برو بس من ابو اج بعزونه شاب زان ابزونم لجواب مثلا دسه جا خوشوم ازان چوانويج ايج ما زان چوا زكا dedim ابو ش ابزونم لچوا حاج كمو هكذا هروسا معلمك هي ما قلت المفروض كفايه اوكي علمي طبي انت عندك بس هكي الكاسخو في النقد وليبيت بصرموان محتاجي كافراب ببن نادب بصرموان قناكار بنبيو حالاتي دا يونجي الصناعاتا يونجيوان علمت منفعت مفاو يتبقى هنا مفاو بيت قهتا بصرموانا وعلمك جي هاي حرامة علمواش وكي كي سحرية وكي موسيقى وطنبل باسكية وبان صحبته توصى اذا حرام اكخو في الكذب وان شولا مانوانينا اذا حرامة بس تعلموا السحر كفرة نسال الله السلامه والعافيه وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه طبعا علم يا وحيد رب العالمين عز وجل قد بيغمبري خص صلى الله عليه وسلم طلب زيد يا يوب خص خد تعالى وكان وقل ربي زدني علما Куда Пегамбери салаллаху алейху саляма тухамива ва бугуду абка бежея Рабби, занине в ульмі, альмезеедака. Сафану бну Ассал худи таале церази бедбежит, асаламеда Пегамбери салаллаху алейху саляма, вау върмузкафте буе палдай бульсер бурдакиху, бурд, жди абая, ала бурдин леху ахмар. Факулту, я Расуллалах, ині гито атлубу л-им. Куда пегамбери худи ази хадим буху талабу альм بارخوبة البيغمبر يقول مرحباً بطالب العلم خير بيت داخازكاري ظنين وعلمي إن طالب العلمي تحفوه الملائكة بأجنحتها هندك داخازكاري علمي وظنين ملائكة اب جنجد خور دور پيچه لئتكن ثم يركبوا بعضهم بعضاً حتى يبلغوا السماء ساكت دور پيچه لئتكن حوصا چنا اتسر اي قدودا حتى خود جهن عسمانا من محبتهم لما يطلب جبار قدر قيمته يمزن يبشل طالب علم براد بت طبعا با سيدة هارية يهود كتها يعني على ساس خلاص بس بسعب بس بارك الله فيك جزاك الله خير جمع بلا بتلبية تلبية ان شاء الله و تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين